book 2 34 34 34 ماطار ابيلشي في القطار في القطار هل هذا ار برلين هل هذا هو القطار إلى برلين روسكسملي <تصفيق> متى يغادر القطار متى يغادر القطار روشسم <تصفيق> برلين متى يصل القطار إلى برلين متى يصل القطار إلى برلين؟ ما باتيت شايدز لباك اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ اسمح لي هل يمكن ان امر قوني إش تشميات قليا أعتقد أن هذا مكاني أعتقد أن هذا مكاني قوني تكون تشميات قلزة زيخارت أعتقد أن حضرتك؟ تجلس في مكاني أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني صدر السزن بالفااجي أ عرببة النوم أ عرببة النوم صن بالفااجون ما ترب لبولية عربة النوم في آخر القطار عرببة النوم في آخر القطار؟ ساداري ساسا دي لواغوني داسا تزغيشي وأين عربة الطعام في المقدمة؟ وأين عربة الطعام في المقدمة؟ شيء لبا كفيموت داويد زينو أيمكنني أن أنام تحت؟ يمكنني أن أنام تحت؟ شيء لبا شواش اي يمكنني ان انام في الوسط؟ اي يمكنني ان انام في الوسط؟ شيذلبا <سؤال> زيموت داويزنو؟ اي يمكنني ان انام فوق؟ اي يمكنني ان انام متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل الى الحدود؟ رامدن خانس گرزلدبم گزاورو كم يدوم السفر إلى برلين يدوم السفر الى برلين ماتاربلی ایگییانپس هل القطار متأخر؟ هل القطار متاخر گااغت رامه ساکیتخاوی هل عندكم شيء للقراءه هل عندكم شيئا للقراءه؟ شيذلباك رامي هل توجد هنا أشياء للاكل والشرب؟ هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب؟ شيغيزلياد 7 من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ من فضلك، هل توقظني الساعة السابعة صباحاً؟